قد نصر الله سبحانه على المشركين في بدر، وقد حدث شيء يقابل ذلك في غزوة أحد. وعرفنا أن أبو سفيان قال للمسلمين في يوم أحد هذا يوم بيوم بدر، وموعدنا بدر في العام القادم. ولكن المشركين لم يستطيعوا في العام القادم. العام القادم هو الرابع. لم يستطع المشركون الذهاب إلى القتال في العام الرابع وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى بدر ولم يأتي المشركون طيب ما وعرفنا أنه في أثناء ذلك أيضا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بنير قينقاع بعد غزوة بدر ثم أخرج بن النظير بعد ذلك لما خانوا العهد فهؤلاء اليهود أخرجوا من من من المدينة فتوجهوا إلى الشمال إلى بلاد الشام فبعضهم نزل بأذعات اسم مكان وبعضهم نزل بخيبر اسم مكان وسيأتي قصة أذعات وخيبر إن شاء الله تعالى بعد ذلك بعضهم نزل هنا بعضهم نزل هنا وتفلقوا في البلاد ولكن رؤسائهم لم يسقطوا على ما أصابهم وهو بأيديهم يعني هم الذين فعلوا ومع ذلك لم يسقطوا على ذلك طيب بل بدأوا يجمعون لحجب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بعض أشرافهم إلى مكة وتكلموا مع قريش وذهبوا إلى غطفان وتكلموا معها وذهبوا إلى الطائف وذهبوا إلى أماكن مختلفة وبدأوا يشجعون العرب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يمنونهم ويعدونهم أننا سننصركم وأننا معكم وأن قبيلة فلان وفلان معنا وفلان وفلان معنا وهكذا فخرج جيش مكة وفي الطريق انضم إليه جيش غطفان ثم جيش الطائف وكلما تقدم الجيش كلما ازداد عدده وكان اليهود هم الذين يخططون لكل هذا. سميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب الأحزاب لأنهم أحزاب مختلفة قد اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وسميت كذلك بغزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك حفر خندقا أمام المدينة وكنا أيضا قد ذكرنا من قبل أن المدينة تقع بين أرضين جبليتين بين حاجتين فإنها ومساكن المسلمين في هذا الموضع إلى شمال المدينة ومساكن اليهود إلى جنوبها ودخول المدينة إما من جهة الشمال وإما من جهة الجنوب فهمنا؟ فالجنوب فيه اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود والشمال هو الذي يمكن أن يدخل المشركون منه ففكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حفر الخندق أمام هذا الموضع لما وجدوا أن العدد كبير وأنهم لا يستطيعون قتالهم مجتمعين طيب فكروا في فكرة أخرى فحفر هذا الخندق أمام المدينة حتى لا يستطيع المشركون الدخول منه وسنعرف قصته فسميت بذلك غزوة الخندق يقول مصنف رحم الله لم يقر لعظماء بن النظير بعد قرار جلائهم عن ديارهم وإقرار المسلمين لها بل لم يقر لعظماء بن النظير قرارهم يعني لم يهدأ بالهم ولم يستقر حالهم لم يقر قرارهم يعني لم يستقر حالهم بعد جلائهم عن ديارهم بعد إخراجهم من ديارهم وبعد إقرار المسلمين لها ورف المسلمون هذه الديار من بعدهم بل كان في نفوسهم دائما أن يأخذوا ثأرهم وأن يستجدوا بلادهم كان في نفوسهم أن يثأروا من المسلمين والثأر شيء شبيه بالقصاص أن يأخذوا حقهم وأن يعودوا وأن يستلدوا بلادهم فذهب جمع منهم إلى مكة وقابلوا رؤساء قريش. ذهبت جماعة إلى مكة وقابلت رؤساء أهل مكة وحرضوهم يعني شجعوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنوهم المساعدة منوهم يعني أعطوهم الأمنية قالوا لهم لا تقلقوا نحن نساعدكم اليهود معكم وهم ينصرونكم فمنوهم بالمساعدة من الأمنيات فوجدوا منهم قبولا لما طلبوا طبعا قريش تقبل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدوها فهم يريدون إظهار بعض القوة عليه فوجدوا منهم قبولا لما طلبوا ثم جاءوا إلى قبيلة غطفان قبيلة كبيرة فحردوا رجالها كذلك حردوا شجعوا رجالها كذلك وأخبروهم بمبايعة كلش لهم على الحر هذا مما, مما يقوم موقفهم قالوا لغطفان. هيا معنا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم وإن قريشا معنا فقال الغطفان معكم قريش نعم قالت ونحن معكم فحرضوا رجالها كذلك وأخبروهم بمبايعة قريش لهم على الحر فوجدوا منهم التياحا وجدوا أن غطفان لها راحة لهذا الأمر تستريح إليه وترغب فيه هنا فانت جهزت يرأسهم ابو سفيان ويحملوا لواءهم عثمان بن طلحه بن أبي طلحة وعددهم كان عدد من خرج من كليش 4000 معهم 300 فرس و1500 و1500 بعير وتجهزت قريش بكم؟ بأربعة آلاف وتجهزت غطفان يجهزهم عيينة ابن حصن عيينة ابن حصن هذا خبيث النبي صلى الله عليه وسلم كما مجرى بنا كان يسميه الأحمق المطاع أحمق مجنون ضعيف العقل ولكن يطيعه قومه فهمنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مجرى بنا من قبل قد صالحه اتفق معه على صلح، وعطاه أرض. قال هذه الأرض طلعة فيها بدلا من الأرض التي التي لا ينزل المطر عليها. فهمنا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحه، ولكنه جاز إحسان النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. نقض عهده أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كما قدمنا، النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرض. يعني أعطاه قطعة أرض لكي يرعى فيها أقطعه أرضا يرعى فيها سوائمه حتى إذا سمن خفه وحافره قام يقود الجيوش لحرب من أنعم عليه حتى إذا سمن خفه الخف هو قدم الجمل تجدها كبيرة على الأرض ولينا والحافر هو قدم الحصار تجدها صلبة قوية فهمنا فالمعنى هنا كانت إبله وكانت خيله نحيفة ضعيفة لا تجد طعاما واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجضا يطعم فيها إبله ويطعم فيها خيله فلما سمنت إبله ولما سمنت خيله هذا معنى قوله سمن, سمن يعني أصبح سمينا إذ حتى إذا سمن خفه يعني إبله الخف كناية عن الإبل لأن الخفة هو قدم الجمل فإن وحافله الحافل هو قدم الحصان والمقصود هنا الخيل عموما حتى إذا سمن خفه وحافله قام يقود الجيوش لحرب من أنعم عليه وكان معه ألف فارس نحن كنا قد ذكرنا من قبل أنه إذا خرج إلى قتال خرج معه ألف قناة رفع له ألف حجبة ألف رجل يقاتلون لا يسألونه لماذا تقاتل فقط يخرجون معه وتجهزت بنو مره يرأسهم الحارث بن عوف المجري وهم أربعمائة وتجهزت بنو الشجع يرأسهم أبو مسعود بن لخيلة وتجهزت بنو سليم يرأسهم سفيان بن عبد الشمس وهم سبعمائة وتجهزت بنو أسد يرأسهم طليحة بن خويلد الأسدي المهم في, في, في طريق المشركين في طريق اليهود من مكة إلى المدينة كثير من القبائل واليهود كانت تمر على جميع هذه القبائل حتى اجتمع معهم عشرة ألاف مقاتل هذا عدد كبير لم يجتمع من قبل أربعة ألاف من مكة في وستة ألاف من طريقهم من غطفان ومن سليم ومن أسد ومن الطائف ومن غيرها كلما تقدموا مالوا إلى قوم وجمعوا معهم جمعا عدد الجميع عشرة ألاف محارب قائدهم العام أبو سفيان الرئيس العام لكل الجيوش أبو سفيان هو قائد جيش مكة وقائد الجيش العام وعلى كل قبيلة أمير منها هو الذي يتأمر عليها ولما بلغه عليه الصلاة والسلام اخبار هذه التجهيزات استشار أصحابه فيما يصنع المسلمون لم يجتمع لهم عدد أكثر من 700 هذا في غزوة ماذا في غزوة أحد اجتمع ألف منهم 300 من المنافقين لما خرج المنافقون باقي 700 مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل وهؤلاء يخرجون الآن امام كم أمام عشرة ألف هذا عدد كبير فكعاده النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه بدأ يأخذ الشورى من أصحابه فيما يصنع أينكث بالمدينة ما رأيكم نبقى بالمدينة فإذا دخلوا قاتلناهم ونحن فيها أم يخرج للقاء هذا الجيش الجرار جيش جرار جيش عظيم يجر بعضه بعضا يشد بعضه بعضا فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بعمل الخندق. هذا مما اشتور في كتب السيرة أن سلمان رضي الله عنه من أهل فارس وأنه هو الذي يعرف سورة القتال هناك ويعرف أساليب الحرب الجديدة وهو الذي أشار بحفر الخندق. وإسناد هذه القصة أن سلمان رضي الله عنه هو الذي أشار بهذا لم يفرف نعم حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ولكن من أشار بهذا وما سبب هذا تفوني من, من, من الذي فكر في هذه الفكرة لم يوجد دليل قوي على أن سلمان رضي الله عنه هو الذي أشار بها ولكن مما وجد في كتب السيرة بكل هذا العمل لم يكن عملا عربيا يعني العرب لا تعرف هذا العرب تعرفوا أن تذهب إلى بكتان يواجه الجيش الجيش، ولكن أن يجدوا حفرة بينهم وبين جيش العدو ولا يستطيعون العبور إليهم كان الأمر جديدا. بي ب مثلا بنصيحة من أو أو برأي من سلمان رضي الله عنه أو برأي من غيره ليس بمشكلة. المهم أن الخندق وجد، وهو عمل لم تكن العرب تعرفه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعمله أمر بحفر الخندق وشرعوا في حفره شمالي المدينة من الحرة الشرقية إلى الحجرة الغربية بين الجبلين بين الحرتين وقسم النبي هذه مسافة كبيرة هذه المسافة تقريبا 15 كم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة على القبائل على الأقوام فكل مجموعة لها جزء تحفر وبعض الأماكن لم يحفر فيها لأنها كانت فيها البيوت كان فيها بيوت فلا يدخل من جهتها أصلا فإنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وشرع المسلمون في ذلك من الحارة الشرقية إلى الحارة الغربية وهذه الجهة التي كانت عورة تؤتى المدينة من قبلها هذه هي الجهة التي يمكن أن تكون عورة المسلمين أن يأتي المشركون إلى المسلمين من جهتها فهمنا هذه الجهة أما من جهة الشركة أو الغرب فلا لأن الصحراء شديدة يصعب, أن يصعب بل يستحيل أن يمر منها جيش وأما من جهة الجنوب فإن اليهود قد عاهدوا المسلمين أن لا يفتحوا المدينة من جنوبها لأحب إذا الوجه الوحيد الذي يأتي المشركون منه هو جهة الشمال النبي صلى الله عليه وسلم الخندق فيها أما بقية حدودها فمشتبكة بالبيوت والنخيل لا يتمكن العدو من الحرب جهتها من الحرب جهتها وقد قاس المسلمون صعوبات جسيمة في حفر الخندق قاسوا يعني شكوا وتعبوا تعبوا من صعوبات شديدة في حفرهم لهذا الخندق تعب المسلمون جدا. لأنهم لم يكونوا في ساعة من العيش لم تكن حياتهم واسعة حتى يتيسر لهم العمل وعمل النبي صلى الله عليه وسلم معهم بنفسه فكان ينقل الطراب كان يحمل الطراب ينقلهم من مكان إلى مكان متمثلا بشاعر عبد الله بن أبي رواحة متمثلا يعني منشدا كان النبي ينشد نشيدا بشعر عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقالبين واحد الشعراء المعدودين المشهورين وسيأتينا قصة استشهاده رضي الله عنه في غزوة موتى فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد مع المنشدين فيقول اللهم لولا أنت اهتدينا لولا أنت يا ربنا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لولا ان الله هدانا إلى الحق لم نهتدي ولم نعرف الصدقة ولم نعرف الزكاة ولم نعرف الصلاة هذا بتوفيق من الله سبحانه فأنزلا سكينة علينا اللهم أنزل الهدوء والسكينة والطمأنينة على قلوبنا وثبت الأقدام إن لاقينا ثبت أقدامنا ولا تجعل المسلمين يخافون إن لاقينا يعني إذا قابلنا عدونا والمشركون قد بغوا علينا إن المشركين قد ظلمونا قد بغوا علينا البغي هو الظلم إنهم جاءوا من بلادهم يقاتلوننا بعد أن طردونا من بلادنا هم الذين أخرجونا ولا يسقطون عنا بل جاءوا إلينا يقاتلوننا أيضا وإن أرادوا فتنة أبينا إن أراد هؤلاء المشركون فتنة إذا أرادوا أن يفتنون عن ديننا أبينا يعني رفضنا ولم نقبل بفتنتهم وأقام الجيش في الجهة الشرقية في ظهره إلى جبل سلع إلى سلع سلع اسم جبل وهو جبل مطل على المدينة وعدتهم عدد المسلمين ثلاثة ألاف جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ثلاثة ألاف من المسلمين وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فكان لواء المهاجرين مع زيد بن حارثة، وكان لواء الأنصار مع سعد بن عبادة أما كريش فنزلت في الجهة الأخرى في مكان اسمه مجمع الأسيال وأما غطفان فنزلت في جات أحد طيب جيش المشركين قسم منه غطافان كانت قريبة من أحد وقسم ثاني نزل في مكان اسمه مجمع الأسيال وكان المشركون معجبين بمكيدة الخندق التي لم تكن العرب تعرفها لما وصل المشركون إلى الخندق تعجبوا من هذه المكيدة من هذه الخطة ما هذا؟ هذا أمر لم نتعود عليه قلنا إن هذا الخندق كان في عمقه سبعة أمطار إلى تحت سبعة وكان في عرضه بين تسعة وبين خمسة عشر يعني في أماكن خمسة عشر متر وفي أماكن تسعة وفي أماكن أحد عشر مختلف. وفي عمقه سبعة هذا الخندق الذي حفله المسلمون سبع متر. متر وكان المشركون معجبين بمكيده الخندق كانوا متعجبين من هذا ما هذا لم نرى مثله من قبل التي لم تكن العرب تعرفها فصاروا يترامون مع المسلمين بالنبل طيب ماذا يفعلون يقاتلون المسلمين برمي السهام هذا من خلال الخندق يترامون بالنبل ولما طال المطال عليهم أكره جماعة منهم فرسهم على اقتحام الخندق. لما طال الأمر، الأمر يطول، بعضهم أكره فرسه، بحث عن مكان ضيق، بحث عن مكان منخفض، وضرب حصانه بالإكراه أكره يكلو يعني بالكوة جعل حصانه ينزل الخندق، ينزل فيه لكي يصعد من الجهة الأخرى. الخندق كما كنا عميق. فإنه بحث عن مكان وضرب حصانه وحتى أنزله في الخندق لكي يصعد إلى الجهة الأخرى بالقوة قال أكره جماعة منهم أفراسهم على اقتحام الخندق منهم أكرمة بن أبي جهل وعمل ابن عبد ود وآخرون فهمنا؟ كان المشركون كلما حاولوا ذلك ضربهم المسلمون بماذا؟ بالنبي ولكن تخيل أيضا عدد المشركين عشرة ألاف وعدد المسلمين ثلاثة ألاف ثلاثة ألاف تستطيع أن تقسمهم في خمسة عشر كيلو متر تقريبا هذا ليس شيئا قليلا يعني ستجد واحدا كل خمسين متر أو كل أدفل من ذلك واحد فهمنا لأن خمسة عشر هذه خمسة عشر ألف. فهمنا والمسلمون كم؟ ثلاثة ألاف. فقسم ثلاثة ألاف على عشرة ألاف متر أين يذهبون؟ أين يذهبوا ثلاثة ألاف في عشرة ألاف متر فكان المسلمون يجتمعون في الأماكن التي يجتمع المشركون أمامهم فيها ويتفرقون في غير ذلك فالأمر عجيب والمشركون يحاولون الدخول والمسلمون ينضحونهم يضربونهم بالنبل لكي لا يدخلوا أترى بعض الناس حصانه على المرور منهم عكلمة بن أبي جهل ومنهم عمرو بن عبد ود وآخرون فهمنا؟ فلما نزل عمرو بن عبد ود وصعد في الجهة الأخرى أصبح في جهة المسلمين ولكنه واحد ومعه عكريمة بن أبي جهل هذان الرجلين أمام جيش المسلمين لا يؤثران ومعهم بعض الاشخاص الاخرين ثلاثة أربعة ماذا يفعلون ولكن عمرو بن عبدود كان شجاعا مشهورا بقتاله يلبس كثيرا من من الدروع يحمل السلاح الكثير وخرج ينادي هل من مبارز هل عندكم ايها المسلمون من يخرج لقتالي هل من رجل يقاتلني فهمنا طيب فخرج له خرج له بعض الأنصار فسأل عمرو من أنت؟ قال فلان قال لا اريده فإن أنا أريد واحدا ممن من أهلنا وكلما قال ذلك قال, له قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج إليه يا رسول الله علي صغير السن عليه ثمانية عشر تسعة وهذا عمرو ابن ود من كبار المشهورين الشجعان من العرب من العرب المعددين فإن كثير السلاح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي انه عمرو اسكت لا لا تستعجل انه عمرو ويطلب الاخر مقاتلا يقول عمرو هل من مبارز والناس قلقون هذا عمرو بن عبد ود وعلي يقول اخرج اليه يا رسول الله فقال له علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إليه، فأخذ علي السيف وذهب لقتال عمرو بن عبدود. طيب ذهب وفي في لوايته أن عمرا قال من أنت؟ قال علي ابن من؟ قال ابن أبي طالب. فهمنا؟ قال ابن أخي اذهب فلا أريد أن أقتلك اليوم أنت صغير ولا أريد قتلك أنت ابن من؟ ابن أبي طالب، فقال له علي: أما أنا فأجيب قتلك فغضب عملا غضبا شديدا، وفي الروايات أنه نزل عن فرسه وطلب ضربة قطعت رأسه بضربة واحدة. وهذا أيضا دليل على قوته. طيب ثم بدأ القتال بينه وبين علي رضي الله عنه، وارتفع التراب، ارتفع النقاء، حتى أصبح الناس يسمعون صوت السيوف. ولا يرون شيئا من شده الغبار ان حتى سمع الناس الله اكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل علي فنظروا فاذا علي رضي الله عنه ضربه ضربه شقته وقتله فقتله علي رضي الله عنه فهرب عند ذلك عكيمه وهرب الاخرون لما قتل عمرو قال ف قتله عليه وهرب إخوانه وهوى في الخندق سقط في الخندق رجل منهم اسمه نوفال بن عبد الله بينما هو يهرب وقع في الخندق وكما كنا الخندق له عمق فوقع فيه فاندقت عنقه وقع على رأسه فكسرت رأسه أو كسرت رقبته فمات وفي هذا الوقت رومي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم قطع وهو ووشيليان الذراع بينما هم يترمون بالسهام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد من سيد الأوس شاب صغير ست عمره في هذه الغزوة 36 عاما في هذه الغزوة أسلم في الثلاثين والآن عمره ستة وثلاثون فهمنا بينما يضرب المشركون المسلمين بالسيامي يصيب ذراعه ذراعه سعد رضي الله عنه ولكن السهم أصاب عرقا يخرج الدم أصاب موضعا يجري فيه الدم فلما أصابهم طلق الدم. قال وهو شريان الذراع هذا الأكحل واستمرت المناوشة استمر القتال والمرامات بالنبل يوما كاملا حتى فاتت المسلمين ذلك اليوم صلاة العصر حتى فاتت صلاة ذلك اليوم وقضوها بعد ذلك وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخندق حراسا حتى لا يقتحمه المشركون بالليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس بنفسه ثم فيه مع شدة البلد حتى ان النبي بنفسه كان يحرص مكانا يصهر فيه لكي لا يدخل المشركون من جاله مع شدة البرد، مع أن الجو في ذلك الوقت كان باردا جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بالنصر والضفلي وبعده و... ويعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. كان مع ذلك وفي هذا الوقت العصيب الشديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويبشرهم بأن الله ينصرهم ويبشرهم بأن الله يساعدهم. ويظهرهم على عدوهم وكان المؤمنون يؤمنون بذلك لأنهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم أما المنافقون فقد أظهروا في هذه الشدة ما تكنه ضمائرهم هذا حال المؤمنين أما حال المنافقين فقد بدأوا يخرجون ما في قلوبهم في هذه الشدة بدأوا يظهرون ما تكنه صدورهم ما تحبسهم وما تستره صدورهم بدأوا يظهرونه وبعضهم منسحب، هم لا يظنون أن جيش مكة بهذا العدد هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال نحن ثلاثة ألاف يأتينا ثلاثة ألاف مثلا أو أقل بقليل أو أكثر بقليل فهم نعم أما هم فقد رأوا أمامهم ماذا عشرة ألاف رجل عجيب، فبدأوا يهربون بدأ المنافقون ينسحبون من الجيش ينسحبون يعني يخرجون شيئا فشيئا انسحبوا قائلين إن بيوتنا عورة نخاف أن يغير عليها العدو وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون منه ويقولون يا رسول الله إن إننا نريد أن نعود إلى بيوتنا لأن بيوتنا عورة ليس هناك رجل في بيتنا بل وأنا وأولادي إلى القتال وليس في بيت رجل يدافع عن قومي إذا حدثت مشكلة فإن البيوت عورة وأنا أريد أن أعود فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين فعلوا ذلك كثير انسحبوا انسحبوا يعني انسحبوا يعني خرجوا بهدوء خرجوا من الحرب شيئا فشيئا يقولون إن بيوتنا عورة نخاف أن يغير عليها العدو يغير يعني أن يهجب أن من هجوم العدو عليها والله تعالى يقول وما هي بعورة هذا الكلام باطل بيوتهم ليست عولة كما يكذبون إن يريدون إلا فرارا. هم لا يريدون إلا الهروب والفرار فقط واشتدت الحارب المسلمين فإن هذا الحصار. صاحبه ضيق على فقراء المدينة اشتد الحال بالمسلمين لماذا لا طعام يدخل لا تجارة تأتي والأمر أصلا كان شديدا من قبل فاشتد الأمر زيادة لأنه لا أحد يساعد في هذا الوقت هذا الحصار صاحبه ضيق على فقراء المدينة هذا ما معنى حصار الحبس لأن المشركين الآن يحبسون المسلمين ويضيقون عليهم فهو يقول إن هذا الحصار جاء معه ضيق على فقراء المدينة ويكون فقراء زال لهم طعام يوم يكون الذين ان يوما يوم يوم يعني عند طعام يكفي يومه فهؤلاء ماذا هؤلاء ازداد الحال عليهم ضيقا قال المصنف والذي زاد يكون عليهم ما بلغهم من أن يهود بني قريضة الذين يساكنونهم في المدينة قد انتهزوا يعني استغلوا هذه الفرصة لنقض العهود وسبب ذلك أيضا أن حيية بن أسطر سيد بني النضير المجليين توجه إلى كعب بن أسد الكراضي سيد بني قريضة وكان له كالشيطان إذ قال الإنسان كفر طيب المسلمون في شمال المدينة هنا وحصلوا أمامها خندق يحميهم ويحفظهم واليهود في جنوبها وقد جاء المشركون أمام الجيش المسلمين إلى جهة ماذا؟ إلى الجهة الأخرى من الخندق الحال ضيقة الناس في من شديد لا يوجد طعام كثير ضاق الامر بالمسلمين وازداد الأمر ضيقا هنا تجد المدينة والمسلمون حفروا الخندق أمام المدينة ليس في كل موضع كما قلنا المواضع التي فيها جبل أو المواضع التي فيها بيوت أو شجر أو مثل هذا فيها المزاجة ما كانوا يحفرون أمامها اليهود هنا أيضا أرض صحراوية اليهود يسكنون من جهة الجنوب يهود بني قريضان ومن قبل كان يهود من؟ من بني النضير وبني قيم يهود بني النضير وبني قينقاع كانوا أصدقاء وحلفاء للخزرج، ويهود بني كريضة هم حلفاء وأصدقاء للأوس. أين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج يهود بني قينقاع أولاً، ثم في يهود بني النضير أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتله، ولكن عبد الله بن أبوي وقف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلهم هؤلاء ساعدوني وكانوا يحفظونني من الاحمر والاسود وإنهم موالية فأحسن فيهم أحسن فيهم يعني أريد الحسنة لا تقتلهم ثم اتفق على إخراجهم فقط فهؤلاء القبثاء رجعوا بعدما خرجوا إلى الشام إلى أزرعات إلى رجعوا إلى المدينة إلى مكة حفظ وبدأوا يجمعون الجموع وجاءوا بالجيش للقتال. المسلمون في ضيق شديد المال قليل الطعام قليل الجو بارد جدا وهم في الهواء وهم في الصحراء طيب وعند ذلك بدأ المسلمون بدأ عفوا المنافقون يغلبون طيب من ربما يستأذن يا رسول الله إن البيت عورى وبيتي ليس فيه رجال وأريد أن أعود لكي يحفظ بيدي والله تعالى يقول وما هي بعورة إن يريدون إلا في هو فقط يريد أن يقرب من الكتاب والمشركون على الوجه الآخر ينتظرون فيما زاد الأمر ضيقا وزاد الأمر زاد الأمر ضيقا وزاد خوفا عندنا علم المسلمون أن بني كلابثة نقضت العهد الذي بينها وبين المسلمين وأنهم سيسمحون للمشركين بالدخول من جهتهم وهذا إيه؟ هذه مصيبة لأنهم يدخلون على المدينة على نساء المسلمين ولا يستطيع المسلمون فعل شيء لأن الخندق الآن سيكون عليهم لا يستطيعون الهروب من الخنق فإزداد الأمر حتى قال الله تعالى في مثل هذا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قال الله تعالى اذ جاءوكم من فوقكم جاء مشركون من فوق ومن أسفل منكم من أسفل منكم بني قريظة واذ زاغت الابصار العيون لا تدري تنظر الى الشمال أو تنظر الى الجنوب من اين ياتينا العدو هو من كل جهه وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر القلب وصل إلى الحلق من شدة الخوف وتظنون بالله الغنون تظنون الغنون المختلفة المؤمنون يظنون أن الله ينصرنا والذين في قلوبهم مرض والمنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غنوره إن محمدا كذب علينا كان يقول لنا سنذهب إلى بلاد فالس وإلى بلاد الشام ونحن اليوم لا نستطيع نذهب إلى الحمام هكذا قال بعضهم قال إنه كان يعدنا بفتح فالس, بفتح فالس والروم ونحن الآن لا يأمن أحدنا على قضاء حاجاته لا يستطيع أن يذهب إلى الحمام من الخوف وهو الذي كان يطمئننا تكلم يعني جاء المشركون من الشمال وبنو قريبة من اليهود نقضوا العهد من الجنوب وتكلم المنافكون في داخل جيش المسلمين وبدأوا يرجفون ويخوفون الناس فالأعداء ثلاثة من كل جهة فإن قال المصنف أما المنافقون فقد أظهروا في هذه الشدة كنا أظهروا ما تكنه صدورهم طيب حيائي بن, أخطب حيائي بن أخطب سيد بن النظير الذين أخرجوا من الذين أخرجوا من المدينة ذهب إلى إلى بني قريضة ذهب حيي بن أخطب طيب إلى كعب بن أسد القراضي ذهب إلى كعب بن أسد وقال له يعني وسوس له أن ينقض العهد لو ذهب المشركون إلى بني قريضة من, من أهل مكة ربما لم يقبل بني قريضة أما إذا جاءهم يهودي مثلهم وهو سيد من ساداتهم وكانوا أصدقاء من قبل فذهب إليه ذهب حيي بن أخطاب سيد بن النبيل المجليين يعني المطلودين ذهب إلى من؟ إلى كعب بن أسد القولضي سيد بن قوليظة وكان له كالشيطان كان حيي بن أخطاب مثل الشيطان يوسوس لمن؟ يوسوس إلى إلى كعب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر الشيطان يوسوس بدأ هذا يوسوس له ويقول له انظر إلى العدد هؤلاء عشرة ألاف ونحن معهم والأمر بسيط ونحن سنفوز عليهم وستكون لنا المدينة وبدأ يوسوس له بهذا الكلام كان له كالشيطان إذ قال للإنسان كفر فحسن له نقض العهد فبدأ يوسوس له ويحسن له إذا نقط العهد معهم سنفوز عليهم وسيكون كذا وكذا ثم لم يزل به حتى أجابه لقتال المسلمين ما زال يوسوس له حتى قبل منه هذا ونقض العهد غيب وأجابهم لقتال المسلمين معه ولما بلغت هذه الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مسلمة ابن أسلم في مئتين وزيد بن حارثة في ثلاثمائة لحماية وحراسة المدينة خوفا على النساء والذلال وأرسل الزبير بن العوام يستجلي له الخبر انتبه؟ جيش المسلمين ثلاثة وفيهم منافقون وفيهم ما فيهم فإن أجسل النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة من الجيش إلى داخل المدينة عودوا إلى داخل المدينة انتشروا حول البيوت خوفا من أن اليهود من بني قريضة تدخل على المسلمين تقاتلهم من الداخل تقاتلوا وفي البيوت نساء وأطفال ورجال كبار السن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة ثم أرسل مئتين طيب أرسل مسلمة ابن أسلم في مئتين ثم أرسل ثلاثمائة مع زيد بن حارثة لحراسة المدينة خوفا على النساء والثجال النساء والأطفال وأرسل النبي الزبيغ بن العوام يستجلي له الخبر قال يا زبيغ اذهب إلى بني كريضة وتبين الخبر هل نقض العهد حقيقة أو أن هذا كلام ينشره المنافقون بيننا يستجلي يعني يكشف الخبر فلما وصل إليهم وجدهم حانقين يقع على وجوههم الشر لما ذهب إليهم وجدهم حانقين يعني في أشد الغضب الحنك يظهرون الغضب والشر في وجوههم وبدأوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم الزبير يكلمهم قالوا أي رسول ما هذا نحن لا عهد بيننا وبينكم وبدأ الشر يظهر في وجوههم ونالوا من رسول الله يعني سبوا النبي وسبوا المسلمين نالوا منه يعني فعلوا شيء قبيحا ضد النبي وضد المسلمين أمام من أمام الزبير رضي الله عنه فرجع, فرجع الزبير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بالذهاب وأخبره أنه إذا وجد الأمر صحيحا أن لا ذلك لا نريد زيادة خوف بين المسلمين فرجع الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له طيب عضل عضل والقارله. عضل والقارة هذه التي حدث فيها الرجيع هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا الإسلام وطلبوا سبعين رجلا يعلمهم الكرآن طلبوا جماعة فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فهؤلاء خائنون للعهد فقال له عضل والقارة يعني خيانة مثل خيانتهم قد نقضت بنو كريدة العهد كما نقض الآخرون العهود من قبل فإنه فازداد العمل شدة هناك اشتد وجل المسلمين الوجل هو الخوف والقلب عند ذلك اشتد الخوف على المسلمين وزلزلوا زلزالا شديدا شعر المسلمون أن الآلة تزلزل عدو من الشمال وعدو من الجنوب وبيوت مكشوفة ومنافقون ينشرون الخوف هنا لك بتوليا من ونا وزل شديدا لأن العدو جاءهم من فوقهم من فوقهم من فوق المدينة ومن أسفل منهم منهم وزغت الأبصار زغت الأبصار لا يذلون أين يذهبون نقاتل في الشمال أو نقاتل في الجنوب فهمنا وبلغت القلوب الحناجر وصلت القلوب إلى الحلق وهذا هذه ألفاظ من سورة الأحزاب سورة نزلت باسم هذه الغزوة وظنوا بالله الظنون وبدأوا يظنون ظنون المختلفة يفكرون الأفكار المختلفة المؤمنون يظنون بالله خيرا والضعفاء والإيمان يظنون شيئا آخر والمنافقون يظنون شيئا ثالثا الناس يظنون ظنونا مختلفة، وتكلم المنافقون بما بدا لهم بدأ المنافقون يتكلمون بما يريدون بما ظهر لهم بدأوا يخرجون ما في قلوبهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسل لعيينة النحص ويصالحه على ثلث ثمال المدينة لينسحب بغطفان فأبى العنصار ذلك قائلين إنهم يا رسول الله لم يكونوا ينالون منا قليلا من ثمالنا ونحن كفار. اذا بعد الإسلام يشاركون فيها فهمنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير هو المسؤول فهمنا وهو يرى الحال الذي الذي الحال التي عليها المسلمون وحال المشركين في كل وجه ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في فكرة ماذا قال نزلت قريش في مجمع الأسياب ونزلت غطفا إلى جهة اليمين عند أخذ. فكر وغطفان ونحن كنا أميرها عيينة محصن الذي الأحمق المطاع الذي معه ألف رجل فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسل رسالة إلى عيينة أي يقول نعطيك من ثمار المدينة المدينة مشهورة بزراعة التمر قال نعطيك من ثمار المدينة الثلث نعطيك ثلث الثمار واخرج من جيش المشركين ولا تقاتلنا وبيننا وبينك عهود قديمة فهمنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليضعف من جيش المشركين يقلل من عددهم سينقصهم ألفا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وسألهم لأنهم أهل المدينة فقال ما رأيكم نتفق مع عينا أن نعطيه ثلثة الثمار هذا ليس شيئا قليلا الثمار التي تخرج من المدينة نعطيها له كي يعود ويكف عن قتالنا فقال له الصحابة من الأنصار يا رسول الله والله ما كان هؤلاء يطمعون منا في تمرة واحدة ما كانوا يحلمون أن يأخذوا تمرة واحدة إلا قرام أكرم إلا إكراما يعني لا يأكلون تمره منا إلا إكراما أو بثمن يعني أما أن ياخذوا تمرا منا بالسلاح هذا والله لا يكون كنا في الجاهلية وكنا كفارا لا يأخذون تمرة واحدة منا إلا إكراما او أو بثمنها فبعد أن اعزنا الله بالإسلام نعطيهم لا والله يا رسول الله نقاتلهم ولا نعطيهم شيئا كنا في الجاهلية لا نعطيهم فكيف نعطيهم بعد أن نصرنا الله بهذا الدين فلم يقبلوا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه في هذا أن يقلل عدد المشركين قال المصنف وإذا أراد الله العناية بقوم هيئ لهم أسباب الضفل الله تعالى عندما يريد خيرا بقوم يعطيهم أسباب الفوز أسباب النجاح, أسباب النجاح من حيث لا يعلمون فانظر إلى هذه العناية من الله للمتمسكين بدينه القوي إذا أراد الله تعالى الخير بقوم هيئ لهم أسبابه فهمنا؟ إذا أراد الله خيرا بانسان جعله يولد في بيئة مسلمة جعله يولد بين أناس صالحين جعله يعمل في عمل بعيدا عن الاختلاط بعيدا عن الشهوات إذا أراد الله الخير لعبد يسر له أسبابه ومن ذلك جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وهو صديق كوليش وهو صديق اليهود وهو غطفان. القصة أيضا لم تثبت بإسناد صحيح هذه القصة التي ستأتي فإن ليس إسنادها قويا بل هي يعني وردت في كتب السيرة بدون إسناد يقال في هذا الوقت كان هناك رجل من غطفان من قبيلة غطفان غطفان ليست في مكة غطفان بين مكة وبين المدينة غطفان كان فيه يقال في هذه القصة كان فيه رجل شاب اسمه نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود كان يعمل بالتجاره كان تاجرا فكان يذهب إلى مكة وله صداقات في مكة لأنه تاجر فإنه وهو شاب وشبابه يدعوه إلى الخمر والزنا والنساء فكان يذهب إلى اليهود يقضي يعني حياته يسهل هناك يشرب الخمر وهو تاجر فله صداقات مع مع أهل مكة وله صدقات مع مع اليهود وهو من غطفان طيب جاء هذا الرجل نعيم بن مسعود يصل الله له أن أسلم هكذا تقول القصة فذهب مستترا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره يا رسول الله إنني أسلمت فمني بما تريد يعني انظر ماذا تريد وأنا أساعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنما أنت رجل أنت واحد ماذا تفعل أمام عشرة ألاف ولكن خذل عنا ما استطعت عنا التخدير يعني التقليل الهمة خوف كلهم يعني يا قوم لماذا تقاتلونهم إنهم كذا وكذا ربما حدث كذا يعني خوفهم إن استطعت فقال نعيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكني سأقول قولا إئذن لي أن أقول قولا يعني أعطني اذنا أن أتكلم فأذن له النبي وقال إنما الحرب خدعة هذه حرب ماذا يكون في مثل هذه إلا التخويف والكلام مثل هذا فذهب نعيم بن مسعود إلى بني قريظه وقال يا بني قريضة تعرفونني؟ قالوا طبعا تعرفون ودي ومحبتي وصداقتي معكم؟ قالوا طبعا قال أنا كنت مع جيش المكة وقد رأيت حالهم وأرى أنهم جاءوا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا لقتال محمد فإن فازوا فهذا هو الذي يريدون وإن خسروا كما خسروا من قبل في بدر إن خسروا فهم ليسوا في بلادهم سيهربون إلى سيهربون إلى بلادهم سيعودون إلى مكة ويتركونكم في مواجهته وأنتم رأيتم ما حدث مع بني نقاع ومع بني النظير من قبل فقالوا نعم قال عندي رأيك ما رأيك؟ قال أرى أن لا تساعدهم حتى تتيقنوا أنهم يقاتلون إلى النهاية طيب وكيف نتيقن هذا؟ قال نأخذ جماعة من كبارهم نأخذ أبا سفيان نأخذ صفوان بن أمية نأخذ جماعة من كبارهم يكونون عندكم تأمينا يأكلون ويشربون وهم مطمئنون حتى تنتهي الحرب تماما فهم لا يهربون ويتركون سادتهم عندكم فقالت بنو قريظه فكره طيبه اذا لا نقاتل حتى ناخذ تامينا من اهل مكه يكون عندنا بعض من رجالهم الكبار يكونون عندنا لكي يقاتل المشركون الى النهايه ولا يهربون في وسط المعركه ثم خرج قال هذه نصيحتي لكم ومن فضلكم لا تخبروا أحدا هذا ما قلت إلا لحبي لكم وأنتم تعرفون الموده فلا تخبروا أحدا بهذا قالوا نعم فخرج من عندهم وذهب إلى أهل مكة وإلى غطفان إلى قومه وقال يا اهل مكة قد وصلتني أخبار بأن بني كليظة ندمت على نقضها العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ندموا على فعله وانهم ذهبوا إليه يبكون ويعتذرون ويقولون نحن آسفون وهو لا يقبل منهم الأسف حتى قالوا له أفرض أن ناتيك بعشرة من رجالهم فتقتلهم أمامك لكي تصدقنا فقبل منهم ذلك فهم الآن سيسألونكم سيسألون سيطلبون منكم رجالا لكي يقدموهم لمحمد هدية لكي يقتلهم فإن طلبوا منكم رجالا فلا تعطوهم أحدا هذه أخبار وصلتني وأردت أن أخبركم بها قالوا جزاك الله خيرا فإن قالوا من فضلكم لا تخبروا بهذا أنا أخبرتكم لمودتي لكم فقط فقالوا لا نخبروا بهذا ثم ارسلت قريش إلى بني قريظه هيا نريد أن نبدا القتال فقالت بن قريظه لا نبدأ القتال إلا أن تعطونا تامينا نريد منكم رجالا فقال قريش صدق نعيم بن مسعود هذا كلام صحيح قالت لهم قريش والله لا نعطيكم احدا فقال قريظه صدق نعيم بن مسعود انهم لا يعطوننا لأنهم قلقون وهم سيهربون إلى بلادهم في وقت الشدة. فإنا فأوقع الله تعالى الخلاف بين الأحزاب. سب كان هذا سببا هذا قالت القصة كما قلنا ولم وذكرت هذه القصة في كتب السيرة بدون إسناد. فإنا فلهذا يضعفها العلماء لأنها ليس لها إسناد يثبت أو ينفي ولكنها موجودة. فعند ذلك. وقع الخلاف بين المشركين وبين بني القليزة الثابت أنه وقع خلاف بينهم هذا ثابت ولكن ما سبب ذلك هل كان نعين بن مسعود رضي الله عنه أو كان شيئا ما الله أعلم المهم حدث خلاف بينهم فاختلفوا فلم يدخل المشركون من جهة, من جهة اليهود من جهة بني القليزة هذا ملخص القصة يقول مصنف رحمه الله جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وهو صديق كريش وصديق اليهود وهو من غطفان هو من قبيلة غطفان وهو صديق لليهود وصديق لكريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي يا رسول الله إني قد أسلمت وقوبي لا يعلمون بإسلامي هم لا يعلمون أنني أسلمت فمجني بأمرك حتى أساعدك انظر ماذا تريد وأنا أساعد <تصفيق> فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل يعني ماذا تستطيع أن تفعل وأنت واحد هذا عدد كبير ولكن خذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعا خذل عنا يعني قلل همتهم انقص من عزيمتهم خوفهم كما تستطيع. فإن الحرب خدعة الحرب تحتاج إلى خطط وإلى خدع فخرج من عنده وتوجه إلى بني قريظه الذين نقضوا عهود المسلمين فلما رأوه أكرموه لصداقته معهم فقال لهم يا بني قريظه تعرفون ودي لكم تعرفون محبتي والمودة التي بيننا تعرفون ودي لكم وخوف عليكم وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني أنا سأخبركم بشيء فاكتموه عني لا تخبروا به أحدا خذوا هذه النصيحة ولا تخبروا بها أحدا قالوا نعم فقال لقد رأيتم ما وقع لبني قين قاع والنظير من إجلائهم وأخذ أموالهم وديالهم أنتم رأيتم ما حدث لإخوانكم من اليهود أخذت أموالهم وأخرجوا من بلادهم وإن كريشا وغطفان ليسوا مثلكم كريش وغطفان حالهم ليست كحالكم فهم إذا رأوا فلصة انتهزوها إذا وجدوا فلصة للفوز سيستخدمون هذه الفرصه ويفوزون وإلا إذا لم يجدوا فلصة انصرفوا لبلادهم أما أنتم فتساكنون رجل أنتم تسكنون معه في مكان واحد يريد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاقة لكم بحربه وحدكم وأنتم لا تستطيعون قتاله وحدكم فأرى أن تدخلوا في هذه الحرب حتى تستيقنوا من كريش وغطفان رأيي لا تدخلوا هذه المعركة حتى تتأكدوا من كريش ومن غطفان أنهم لن يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم كيف يتيقنون قال بأن تأخذوا منه رهائن سبعين شريفا تأخذون سبعين رجلا من من كبالهم ليس سبعين رجلا فقط لا بل من كبارهم من كبال الجيش فاستحسنوا رأيهم هم قالوا هذا رأي حسن هذه فكرة طيبة وأجابوه إلى ذلك ووافقوا على هذا ثم قام من عندهم وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال أنتم تعرفون ودي لكم ومحبتي إياكم وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني نفس الكلام سأخبركم بشيء ولكن لا تخبروا أحدا قالوا نفعل قال لهم إن بني كريضة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد هم الآن ندموا على فعلهم وعلى نقضهم للعهد وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معه وهم يخافون أنكم تذهبون وتتركونهم مع محمد فقالوا له أيرضيك أن نأخذ جمعا من اشرافهم ونعطيهم لك وترد جناحنا الذي كسرت ما رأيك أن نأتيك بجماعة من كبارهم نعطيهم لك وأنت ترد لنا جناحنا ما معنى الجناح؟ الجناح للطيور مثل اليد للإنسان تعطينا جناحنا المكسورة ما جناحه المكسورة؟ جناحه بني النظير لا بني النظير الذين تردوا يقولون هم يقولون هذا كلام من نعيم يقول لكريش إنهم قالوا للنبي نعطيك أشراف أهل مكة فتقتلهم وأنت ترد إلينا إخواننا من بني النظير الذين طردتهم هذا كلام نعيم النبي لم يحدث منه هذا فرضي منهم بذلك وهم يرسلون إليكم فاحذروهم هم سيرسلون إليكم وسيطلبون منكم رجالا يكونون عندهم فاحذروهم ولا تذكروا مما قلت لكم حرفا يعني لا تذكروا كلمة واحدة مما قلت هذه نصيحة ثم أتى غطفان ذهب إلى قومه فأخبرهم بمثل ما أخبر به كل فأرسل أبو سفيان وفدا لقريظه يدعوهم للقتال غدا أبو سفيان أرسل إلى بن قريضة يوم الجمعة غدا نبدأ القتال فاستعدوا يا قريظه فقالت بن قريظه غدا يوم السبت ونحن لا نقاتل يوم السبت هذا يوم السبت عند اليهود محرم, محرم فيه القتال وكل عمل فقالوا له غدا يوم السبت ولا يمكننا أن نقاتل في السبت وكان إجساله لهم ليلة السبت هو في يوم الجمعة ليلا أنسل إليه فقالوا له لا يمكننا أن نقاتل في السبت ولم يصبنا ما أصابنا إلا من التعدي فيه يعني ما أصابنا الذل وما أصابنا ما أصابنا بعضهم أصبح قردة وخنازير الذين صادوا يوم السبت فقالوا لم يصبنا ما أصابنا إلا من التعدي إلا بسبب أننا تجاوزنا في يوم السبت ومع ذلك فإننا لا نقاتل حتى تعطونا رهائن منكم الرهن هو التأمين هو التأكيد لا نقاتل حتى تدفع إلينا تأمينا رهنا حتى لا تتركون وتذهبوا إلى بلادكم فتحققت كريش وغطفان كلام نعيم بن مسعود عند ذلك قال كريش وغطفان صدق نعيم إن كلامه حق تحققوا الآن من كلامه وتفرقت القلوب فخاف بعضهم بعضا تفرقت القلوب فخافت كريضة من المشركين لأنهم قالوا لا نعطيكم شيئا وخاف المشركون من كريضة لأنهم شكوا فيهم كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتهل إلى الله سبحانه ابتهل يعني شدد في الدعاء دعا بقوة إلى الله الذي لا ملجأ إلا إليه لا مذهب إلا إلى الله وبدأ النبي يدعو الله دعاء شديدا يقول اللهم منزل الكتاب يا ربي يا منزل الكرآن يا سريع الحساب اهزم الأحزاب هؤلاء الأحزاب قد جاءوا إلينا اللهم اهزمهم طيب. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وقد أجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشركون اليوم في خلاف مع من؟ مع اليهود فرجع المسلمون المشركون إلى مكانهم أين؟ أمام الخندق وكما كنا الجو بارد جدا وهم ليسوا في بلادهم وعددهم كبير عشرة ألاف عشرات الالاف كم ياكلون يوميا فإن كم يشربون يوميا وكل يوم يمر عليهم يخسرون لانهم ليسوا في بلادهم ان آل المدينه هم في المدينه نعم يضيق عليهم ولكن هم في بلادهم اما هؤلاء ففي الخارج وكل يوم يمر عليهم الامر اصعب يذبحون مما معهم وياكلون مما معهم والطعام ينقص فهم وفي ليلة من الليالي أرسل الله سبحانه ريحا شديدا وجو بارد جدا والريح الشديدة أطفأت نارهم وقلبت قدورهم حتى القدور التي يطبخون يطبخون فيها الطعام على النار من شدة الريح كانت القدور تسقط والخيام التي يبنونها كانت الريح تقلعها من شدة الريح أرسل الله على الأعداء ريحا باردة في ليلة مظلمة، فخاف العرب، خاف المشركون في هذا الوقت أن تتفق اليهود مع المسلمين وأن يهجموا عليهم في هذه الليلة المدهمة، مدهمة شديدة السواد، ليلة ريحها شديدة لا يظهر فيها نجوم، لا يظهر فيها قمر، الخوف شديد، فخشيت قريش. أن يهاجمهم المسلمون واليهود في هذا الوقت لأنهم يشكون الآن في أمر اليهود فهمنا فخافوا أن يهجم عليهم المسلمون واليهود في هذه الليلة فأجمعوا أمرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح فاتفقوا على أن يرحلوا أن يعودوا إلى مكة قبل النهار قبل أن يصبح الصباح ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الضوضاء في جيش العدو لما سمع النبي حركة في جيش العدو المسلمون على جهة أخرى من الخندق وليس بينه وبين المشركين كثير فهمنا ليس على حدود الخندق لأنهم يترامون بالسهام ولكن هذا جيش فلما سمع النبي حركة في الجيش قال لا بد من حادثة هناك شيء حدث هذا الحركة التي تحدث الآن هناك شيء فمن منكم ينظر لنا خبر القوم من منكم أيها المسلمون يعبر الخندق مستطرع في الليل ينزل الخندق ويصعد إلى الجهة الأخرى ويذهب هناك وينظر إلى الأخبار وياتينا بها فلن يذهب كل الصحابة في خوف شديد النبي صلى الله عليه وسلم قال من يذهب فلم يجب أحد فسكتوا حتى كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا فلم يجب أحد وكان فيهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فهمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة ناداه باسمه حذيفة رضي الله عنه يقول لو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناداني بالاسم ما ذهب الجو بارد جدا من شدة البلد كان المسلمون يحفلون الحفرة في الأرض يضعون أقدامهم ويغطونها بالتراب من شدة البلد البلد شديد ليس معهم شيء من قلة الطعام كان المسلم يأكل تمرة واحدة في اليوم يعطى تمرة لكل مجاهد في الصباح ولا يعطى إلا مثلها في اليوم الذي بعده تمرة واحدة في اليوم فلا يجدون طعاما لا يجدون شرابا البرد شديد الناس في خوف والنبي صلى الله عليه وسلم نادى حذيفة قال يا حذيفة تسمع صوتي منذ الليلة ولا تجيب أنا ناديت أكثر من مرحة لا تجيب فقال يا رسول الله البرد شديد أنت ترى الحال والريح شديدة البرد شديد يا رسول الله قال طيب اذهب في حاجة في رسول الله واكتشف لنا خبر القوم اذهب يا حذيفة كما يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم واكتشف لنا خبر القوم طيب حذيفة يقول كنت في بلد شديد في خوف شديد فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري قال فما شعرت بخوف ولا بلد وكان حذيفة رضي الله عنه ذكيا جدا كان شديد الذكاء سريع البديهة ليس فقط ذكي بل هو سريع الجواب عندما يحدث شيء هو بسرعة يفكر ويجيب يجيبه بسرعة وكان رضي الله عنه ذكيا سريعا البديهة فخاطل رضي الله عنه بنفسه طيب أطاع رضي الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب واستطلع الخبر ذهب حذيفة في المساء في في الظلام ودخل بين القوم وبدأ يتسمع الأخبار ينظر ماذا يحدث وعلم أن الأعداء عازمون على رحله علم حذيفة أن المشركين ماذا؟ أن المشركين قد نوى الرحيل فما؟ حذيفة رضي الله عنه من ذكاء أنه دخل بين القوم وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر ذكر شيء من ذلك. فرأى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم حدثا لا, لا تفعل شيئا فقط ائتي بالخبر فذهب حذيفا يقول بينما أنا كذلك رأيت أبا سفيان يجلس وظهره إلى النار يشعل نارا والجو بارد فيضع ظهره إلى النار قال فأردت أن أأخذ سهما فأقتله هو أمين الجيش قال وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أحدث شيئا لا تفعل شيئا فدخل بين الناس فاذا بابي سفيان ينادي في الناس يا ايها الناس ليتعرف كل منكم اخاه كل واحد يتاكد من من هم حوله لانني ساحدثكم بحديث كل واحد يتبين من هم جيرانه لانني ساخبركم بشيء فلما سمع حذيفه الكلام ابو سفيان يقول كل واحد يتأكد ممن حوله لانني ساكلمكم بكلام خطير فاسرع حذيفة رضي الله عنه بالكلام فاما الى من هم بجواره من انت فقال انا فلان ومن انت قال انا فلان ولم يسال احد وهذا ايضا كان من مما وفق الله حذيفة رضي الله عنه له ثم اخبر ابو سفيان الناس بان الطعام ينقص يوميا وأن الجو كما ترون وأننا وأن في شدة وأن بني كريضة قد نقضت العهد وقد أخلحتنا وأننا لا نستطيع أن نصبر على هذا طويلة وإنني راحل أنا سأذهب وهذه نصيحتي فارحلوا معي فهمنا؟ فعند ذلك رجع حزيفة رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القوم ملتحلون فإن وفعلا لم يأتي الصباح إلا وقد ذهب جيش المشركين من موضعه الذي كان فيه. في الصباح نظر المسلمون لم يجدوا أحدا. فإن وبهذا رد الله تعالى فتنة الأحزاب عن عن المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي في هذا الأمر.